والشمس وضحاها والقمر إ ذ ا تلاها والنهار إ ذ ا جلاها والليل إ ذ ا يغشاها والسماء وما ب ن ا ه ا و ا ل أ ر ض وما طحاها ونفس وما سواها ف أ ل ه م ه ا فجورها وتقواها قد أ ف ل ح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ بعث أ ش ق ا ه ا فقال لهم رسول الله ن ا ق ة الله وسقياها فكذبوه فعقروها